117. والسماء ذات الحبك 118. إنكم لفي قول مختلف 119. يؤفك عنه الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومه إن المتقين 129. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 120. هم يستورون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض أن أفلا تبصرون وفي السماء هل اس فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر سَمِعْنَا خِفَّةَ قَنُونَاتٍ تَخُفُّ وَبَشَّوُ بِغُنَامٍ عَظِيمٍ فَانْقُبْ لَنَسِيمٍ مَرَأً تَنْقُبُ فِي صُرَّاتٍ وجهها وقالت عجوز عقيم